الشوق يجذبني كلمات الشاعر ناصر بن فلاح الدوسري أداء محمد بن فيصل المشعلي الشوق يجذبني لي يا حل طاري الشوق يجذبني لي يا حل طاري الهدب رعي العيون الكحيله رعي الهدب رعي العيون الكحيلة كل ما هب داري يطري علي راع الوصف الجميلة يطري علي راع الوصف الجميلة وفز من حلو نومي وداري واخشى من عيون الخالى يقتخيله واخشى من عيون الخالى يقتخيله وجد ره واحد منهو والله جعل في كل قلب دليله والله جعل فيك كل دليلة بالزين يا اهل الزين محد ولا فيه مثله قد الظهر وسط جيله ولا فيه مثله يا سلمان بانت مواريه شف حالتي يا أخوك صارت نحيله شف حالتي يا أخوك صارت نحيله سبعت فرق اللي من الناس شاري والصبر كمل والمسافة طويلة والصبر كمل والمسافة جاري كل ما نصحته زاد ما فيه حيله كل ما نصحته زاد ما فيه حيله والله يا سلمان لولا المشاري الناصره لو كان دونه قبيله الناصره لو كان دونه قبيله بس الحياة كبر علي ومن يفقد عليه الفشيلة ومن يفقد عليه الفشيلة وللعشق درب وجيتا نل يوم ساري والقلب عاشق والنوى يعجزيلة والقلب عاشق والنوى